الادغام أول مثلين محركين فيه كلمة ندغم لاك مثل صففي وذلل وكلل ولببي ولاك جسس ولاك اخصصدي ولاك هيلل وشذ في ألل ونحوه فكن بنقل فقبل وحي يفكك والدغم دون حذر كذاك نحو تتجلى واستتر وما بتائه ابتدي قد يقتصر فيه علات تاك تبين العبر وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخيير كفي وفك افعل في التعجب التزم والتزم الادغام ايضا في هل وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جن المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضى غنا بلا خصاصة فاحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسله وآل الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار